يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هد هد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون إن الفتن في هذه الأزمان فتن عظيمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس زمان ليس زمان يأتي إلا والذي بعده شر من يقوله أنس بن مالك عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيه البخاري الفتن التي تتعاقب وقتاً بعد وقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عنها بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا يبيع دينه بعارض من الدنيا رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذه الفتن المتلاطمة كامواج البحر تمر ببلدنا وببلاد الإسلام ولا عاصم منها إلا الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فرقان تميزون به بين الحق والباطل بين الهدى والضلال بين الخير والشر الفتن العظيمة التي تحل بديار الإسلام ومن أعظمها فتنة القتل والقتال وهي ويفتنة عظيمة تزهق فيها الأرواح التي جاءت الشرائع والاديان بحفظها حفظ النفس من مقاصد الشريعه الله عز وجل يقول الا تقتلوا انفسكم ويقول الله عز وجل ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق فقتل النفس من اعظم الذنوب والكبائر ومن اعظم ما يقترفه العبد من السيئات والخطايا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه أو المفارق لدينه التارك للجماعة فالأصل في الأنفس أنها تحفظ وتحما لا أنها تسال منها الدماء وتراق الدماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر لا يزال العبد في فُسحةٍ من دينه ما لم يصب دما حرامًا فإذا أصاب دم حرام ضيق عليه دينه والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال كان حريصا على قتل صاحبه والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ليس منا من حمل السلاح علينا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها أن يروع مسلما أي أن يخوف مسلم بأنواع التخويف بالسلاح وغيره كل ذلك من الأمور العظيمة التي تفشت في بلدنا فصار القتل أمرا هينا وصارت إراقة الدماء أمرا عاديا وصار ترويع المسلمين أمراً قد اعتاده المسلمون وهي أمور عظيمة حرمها الإسلام وعظم من أمرها فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كثر الهرج قالوا ما الهرج يا رسول الله قال كثرة القاتل حتى لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول فيما قتل إنها الفتن يا عباد الله تختلط فيها الأمور ويصير الحليم فيها حيرانا وتصير الأمور العظيمة التي كان يهابها المسلمون أمرا هينا فاتخذ كل واحد سلاحه. وقوَّى كلُّ واحدٍ حزبَه وجماعتَه وصارُوا يجتمِعونَ من أجلِ أن تكونَ لهم قوَّة وهكذا كأنَّنا لسنا في بلدٍ مسلمٍ تُحقَنُ فيه الدماء وتُصانُ فيه الأعراض ويتعايش فيه المسلمون بحُربة الأعراض والدماء والأنفس والأموال صارَ كلٌّ قد اتَّخَذَ جماعةً يقوي بها نفسه بالأسلحة والعتاد وكأننا في غابة من الغابات لا حرمة لدم ولا لأرض ولا لمال ولا لبلدة مسلمة ينبغي أن يسودها الوئام وينبغي أن يسودها المحبة والائتلاف والاجتماع أيها المسلمون إنها فتنة عظيمة. تجعل الحليم حيران فتنة الدماء وإراقة الدماء والقتل والإقتتال والله عز وجل يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيى إلى أمر الله فالإصلاح بين المؤمنين أمرٌ مهم وأن ننكر المنكر وأن نقول للمخطئ مخطئ وللمسيء مسيء كي لا ينتشر الفساد وتعم الفوضى ويحصل بعد ذلك من الشر ما لا تحمد عقباه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الترمذ في جامعه من حديث أبي بكر الصديق إن الناس إذا رأوا المنكر ثم لم ينكرونه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده عقاب كما قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة إذا حل البلاء عم الجميع وإذا حلّت الفتن أصابت العاقل والحليم وأصابت الرعاة والدهماء ما لم نأخذ على أيدي سفها كي تساق بلادنا إلى بر الأمان كي لا نجعل الطائش حكيمة كي لا يسود الأمر إلى غير أهله. أو أن يُسند إلى غير أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما سئل عن الساعة، قال إذا وسِد الأمر إلى غير أهله، فانتظر الساعة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، فيما روى الإمام أحمد في مسندي من حديث أبي هريرة، قبل الساعة سنوات خداع. يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وتنطق الرواي بضّة قيل ومر رواي بضّة يا رسول الله قال السفيه يتكلم في أمر العام وفي لفظ الرجل التافه يتكلم في أمر العام إنها فتة عظيمة إنها فتة متعاقبة ما لم تقاد بلدنا إلى أن يقودها العلماء والحكماء والعقلاء الذين يريدون بالمسلمين خيراً بتحكيم شريعة الله عز وجل وإقامة الحدود والقضاء المسلم العادل كي على أيدي القتلة. وكيؤخذ على أيدي السفهاء والمجرمين وكيتطبق شريعة الله عز وجل لا أن يتعايش المسلمون كأنهم في غابة القوي يأكل الضعيف القوي يأكل الضعيف وهكذا في فتنة عظيمة لا ختام لها ولا زمام فعلى ولات أمر المسلمين إقامة دين رب العالمين وإقامة الحدود والعقوبات على كل من تسوي له نفسه أن يعتدي على المسلمين في أعراضهم أو في دمائهم أو في ممتلكاتهم كي يتحقق الأمن والأمان وإن من أعظم عوامل تحقيق الأمن والأمان إقامة توحيد رب, رب الارض والسماوات كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قالوا يا رسول الله وأينا لم يلبس إيمانه بظلم قال ليس ذاك إنما الظلم كما قال العبد الصالح لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فإذا أراد المسلمون أن يحل بديارهم الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار، فليقيم توحيد رب الأرض والسماوات، وأن يجانب الشرك بجميع صوره في الاعتقادات والأعمال والأقوال، كي يسود بلدنا، كي يسود بلدنا الأمن والأمان، وعلى ولات أمر المسلمين. أن يعنو برعايهم كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فاللهم ارفق به ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاللهم اشقق عليه. فعلى القائمين على إخوانهم في هذا البلد الطيب أن يقودوه إلى بر الأمان وأن يعوذوا إلى شريعة رب الأرض والسماء وأن يحكموا دين الله عز وجل وعينهم الله ويعصمهم الله من الناس ويحفظ بلدنا رب العالمين وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ كَثِيرٌ مِنْ أَرْبَابِ الْفِتَانِ يُرِيدُونَهَا فَوْضَاءٌ كَثِيرٌ مِمَن لَهُمْ أقراض دنيئة يريدونها فوضى يريدونها لا خطام ولا زمام يريدونها فتنًا في الليل والنهار إنه لا قوام لبلدنا هذا إلا بتعظيم حرمات الله عز وجل وأن يأتلف المسلمون وأن يكونوا يدا واحدًا يطالبون بدين الله عز وجل تحكما وتحكما يطالبون بإقامة الدين يطالبون بكتاب رب العالمين وبسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغلقون الأبواب والمنافذ على كل بلاء قادم وعلى كل غرض دنيء وعلى كل حزبية مقيتة. صارت بلدنا مسرحا لكل من رام أمرا لكل من أراد سوءا صارت مسرحا واسعا فيا أيها المسلمون احذروا من الفتن فإنها إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء وإذا أدمرت وولت عرفها كل الناس إنه دينك لا تساوم به إنه دينك لا تضعه على طاولة المساومة إنها سريعة ربنا إنها سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نبغي عنها بديلا ولا عنها تحويلا أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير تريدون أمنا وأماما طمأنينة واستقرارا سعادة ورخاء ففي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاحذروا أيها المسلمون والكل قد صار سياسياً يقرر مصير المسلمين وكأنه ليس لنا كتاب ولا هدى. إن القتل والقتال من أعظم الفتن وأن يصير المسلمون يذبح بعضهم بعضاً. ويقتل بعضهم بعضا بنعرات جاهلية ربما تؤججها بعض الأطراف لأغراض دنيئة روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث جابر بن عبد الله أنه اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجرين يا للمهاجرين وقال الأنصار يا للأنصار فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبدعو الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم دعوها فإنها منتنة دعوها فإنها منتنة أن تعمل لقبيلتك أن تعمل لحزبك أن تعمل لجماعاتك أن تعمل لانصارك، أن تعمل لبدعاتك دعوها إن المسلمين خلال أربعة عقود سائموا وضاجروا إنهم يريدون كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأحذر أيها المسلم أن تتبع كل ناعق أن تكون إماعاتاً قالوا الديمقراطية الديمقراطية وانت لا تدري ما هي ومن أين آتتك وما المقصود منها إنها إبعاد لشريعة الله عز وجل انها ابعاد لكتاب ربك وسنه نبيك صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا الديمقراطيه هي ان يحكم الشعب نفسه بنفسه بعد اربعه عقود من الطغيان والكفر والضلال والالحاء نرجئ الى الفتن والتضارب فيا أيها الناس إن الفيتن أمرها عظيم وقد جاء في شريعتنا الحث على اجتنابها والبعد عنها روى أبو داود في سننه من حديث المقداد ابن الأسود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتان ان السعيد لمن جنب الفتان ان السعيد لمن جنب الفتان ولمن ابتلي فصبر فواه والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في مسلم من سمع بالدجال فلينأ عن وعند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري يوسك كان يكون خير مال امرئ غنم يتبع بها سعف الجبال ومواقع القاطر يفر بدينه من الفتن قال البخاري الفرار من الدين الفرار من الفتن من الدين وصار المسلمون اليوم إلا من رحم ربك يستشرف للفيتم كل قد اتخذ موقعاً وكل قد صار يكثل الناس حوله ومن كان أكثر مالاً كان أكثر تجميعاً ولا حول ولا قوة إلا بالله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 ينبغي أن يناصحوا في أمرهم، ونبغي أن تخلص لهم النصيحة، فهم ضحية هذا الذي يجري. فإن المسلم البسيط الذي في مزرعته، أو الذي في دكّانه، أو الذي في مصنعه لا يعلم كثيراً عما يراد به وأي سبين يسلكه لسيما إذا عكف أمام القنوات الفضائية المسياسه فإنّه يحتار فعليك أن تعتصم بالكتاب والسنة وَأَلَّا تَحْيِدَ يَمْنَةً وَلَا يَسْرَةٌ وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فَإِنَّهُمْ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اختِلافًا كَثِيرًا مَا الْمَخْرَجُ مِنْ هَذَا الْإِخْتِلاَفِ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة جانب الفتن واعتصم بالكتاب والسنة وإياك إياك أن تتبع كل ناعق إياك أن تبيع دينك بدراهم يبيع دينه بعرض من الدنيا إياك أن تبيع دينك بمنصب إياك أن تبيع دينك بمكتب إياك أن تبيع دينك بسلاح يدفع إليه إياك إياك فإن الفيتن أمرها عظيم وقد يزيغ قلب العابد فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم كن حريصا على محبة إخوانك المسلمين وعلى بدل النصح إلهم وعلى الترفق في دعواتهم وأقبلوا أقبلوا على تعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعرف على توحيد ربك تعلم شرائع الإسلام بعد عقود مضلمة من التجهين دعم وسياسات واقبل على تعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل من يريد الله بخير يفقه في الدين أما أن تترك بيوت الله وتترك الهدى والخير وتبحث عن جماعة ما تتبعها كتيبة ما تلتحق بها قبيلة ما تكون منا حزب ما تعملوا لأجله، فإن عواقب الفتن خطيرة. أسل الله العظيم أن يجنب بلادنا وبلاد الإسلام الشرور. نسأل الله العظيم أن يحفظ بلادنا وبلاد الإسلام من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله محمد على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.